من حماستها صدر يا اهل العرف فاح بل العلوم اللي ينمو مسعته بعدها من حماستها صدر يا اهل العرف فاح بل العلوم اللي ينمو مسعته بعدها يا امر قايب ان شفت والبراق لا والرعود تحل والارض تلقاها لا يجيكم شك مزبل على فلا مجمل بمن قيت من هو اللي قدها من عباط اللي بن حشاش تمشير بالنجاح ليس منسمى علىها يجي في حدها من حماس اعتبال صدري دا مرعبه الابنها شاشه تبشر بالنجاح لتمن زما عليها يجي في حدها لا يجينا الشاد عنها ومرعب المراه مرعب اللي هدك الاسبول وردها سمعت الذا جت تسبق دعادي على الرياح لنا علت في قلوب بعيد نسدها للرفيق سعد خبر للعدو سمندح يا عزا عين الحسود تعمل لا الدهر ويا ما شاء الله طرح شواش زاد الانشراح والقلوب اللي تمنى لغت ما ودها ركزن يحرم من نهيجي عند الشحاح وكلمه الحق الرياج اللي قالوا Дякую за перегляд! قابل جردوار راس والعمر الشناح والغوارب مارقه وظهر بسدها حق النخبه وقالنا يا اهل مسلوشح جايزه صدر الجزيره اهلها لبدها جايزه ملم شامل القبائل واستراح بعت فرقابنا ما يحدد حدها واشمه يزاح بفكره المشروع ما جابها غير الدهاء وصلها جذاب باب الفلاج الصباح للنبي وسنته ما خسر من شادها من حماس جبه الصدر شاشه تبشر بالنجاح لتمن زما عليها يجي في حدها لا يجينا الشاد عنها ومرعب في المراح مرعب اللي حد كل زبول وردها سمعت الداجت ازبق دعادي على الريح اهلنا حلت في قروب بعيد نسدها للرفيق اسعد خبر لل لا طرح شاوش زاد الاشراح والقلوب اللي تمنى لقت ما ودها رق <تصفيق> زين يحرمنا يجي عند الشحاح وكلمه الحق الرياجيل ابو برواح من بعد ما علي يا الحرام يعدها برق قبل جردوا الراس والعمر الشنه والغوار مارقه والظهر بسدها حق النخبه وقالنا يا اهل مسلوش جايزه صدر الجزيره اهلها لا بدها جايزه من لمش الرمز ين وجاب الاقتراح لهن فل الزمن هاي عوض قدها سيد مشعل بن المجد جد بلامزح وفكره المشروع ما جابها غير الدهاء وصل هداج بابن فلج الصباح لنبي وسنته ما خسر من شدها